فإن كان لكم ولد فله نثمن مما تركتم من بعد وصية فله نثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس Fáin kánu aksér min zálık fáhüm şurkaa fí thlús min bárd wáciyát yuça bıha awdín yuça bıha Allah wáAllahu alim halim tılká húdud